قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام من دقيق العيد رحمه الله في هذه الأربعين تساعية الحديث الخامس ثم رواه بسنده إلى جابر رضي الله عنه إلى جابر رضي الله عنه تقدم هذا الاسناد في الاحاديث التي قبله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري الصحابي الجليل المشهور وقد قتل أبوه عبد الله بن عمرو يوم احد رضي الله عنه ورحمه وقد جاء في الحديث عند, عند الترمذي رحمه الله أن الله لم يكلم احدا كفاحا الا عبد الله بن عمرو والمعنى أن هذا يتعلق بامر الروح والبرزخ بامر الروح والبرزخ وهذا كما تقدم في هذا الخبر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا جاء له روايات جاء له روايات وسيأتي الإشارة إلى شيء من هذا وجاب رضي الله عنه مات سنة ثمان وسبعين للهجرة قال أن رجلا أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وفيه دلالة على مشروعية خطبة يوم الجمعة وهذا محل اتفاق من اهل العلم وأنها واجبة وركن ل. صلاة الجمعة يعني أداؤها في حق الإمام أداؤها في حق الإمام أما في المأموم فمحل خلاف فيما لو أدرك الصلاة ولم يدرك الخطبة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين الحديث متفق عليه الحديث متفق عليه وفي لفظ لهما إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج أو قد خرج فليركع ركعتين جاء هكذا بالرواية بالشك وجاء بروايه عند مسلم إذا جاء أحدكم والإمام يخطب وجاء عند مسلم أيضا إذا جاء أحدكم والإمام قد خرج والإمام قد خرج وهذه قد عينت وبيّنت أنه في جميع الحالين سواء كان قد خرج الإمام ولم يكن قد على المنبر وخطب أو قد على المنبر وابتدا الخطبة فإنه يشرع أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أنه اتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي, يخطب والنبي يخطب وهذا يبين أن هذا الرجل دخل المسجد حال الخطبة وعن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يصلي ركعتين فدل على مشروعية صلاة الركعتين ولو كان الإمام يخطب خلافا لمالك وابي حنيفة رحمة الله عليهما حيث أنهما قالا يجلس واستدل بأدله والصواب قول الجمهور في هذا هو قول أحمد والشافعي بل إن الدليل صريح في هذه المسألة فمن بلغه هذا الخبر فالاصل أنه لا يحل مخالفة كما نبه على ذلك النووي جماعه في قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وليتجوز فيهما هذا نص في الباب لا تجوز مخالفته حيث نص على انه يصلي ركعتين أنه يصلي ركعتين وهذا لا يحتمل التاويل ولا وجه لمخالفته فيه دليل على مشروعيه صلاه الركعتين حال الخطبه وفيه دليل على تأكد تحية المسجد وفيه دليل على أنهما تصليان ولو كان الوقت وقت نهي ولو كان الوقت وقت نهي لأنه إذا أمر بهما والإمام يخطب والإمام يخطب مع ما جاء من التأكيد في سماع الخطبة وعدم الانشغال. فالأمر بالصلاة وفيها الركوع والقيام والسجود والقراءة ومع ذلك أمر بهما عليه الصلاة والسلام فكونهما تشرعان في مثل هذا الوقت مع خلوه من هذه الأمور من باب أولى مع ان مشروعية تعيي المسجد وقت النهي أدلة كثيرة إنما القصد من خصوص هذا الدليل واستدل من خالف وقال لا تشرع بما رواه الثلاثة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فأمره أن يصلي ركعتين أن يصلي ركعتين فلما فرق قال تصدقوا عليه ثم قال إني أمرت صلي ركعتين لأجل أن تفطنوا له فتتصدقوا عليه فلما يعني لم تحصل صدق ولم ينتبه لذلك، فبين أمرهم عليه الصلاة والسلام ان يتصدقوا عليه، فتصدقوا عليه بثوبين، ثم أمر بالصدق عليه صلّى والسلام فنزع أحد ثوبيه، ثم تصدق بهما، فانتهره عليه الصلاة والسلام. وقال خذ ثوبك، وقال إني رايته جاء حالة بهيئة بذة. فأمرتكم أن تتصدقوا عليه فتصدقتم عليه بثوبين ثم أمرتكم أن تتصدقوا فتصدق بأحد ثوبين خذ ثوبك لا حاجة لنبي وانتهر عليه الصلاة والسلام فدل على أن الصدقه تكون عن ظهر غنى في حق هذا وأمثاله ممن ربما لو تصدق بهذا لا شق عليه وجاء عند النساء أنه كرر هذا ثلاث مرات في ثلاث جمع في ثلاث جمع وجاء أيضا عند أبي داود وأنه قال له في جمعة واحدة وروى الترمذي وذكر أمر, أمر أنه أمره يصلي وهذا الحديث قالوا إن الأمر بالصلاة لمن دخل والإمام يخطب كان خاصا في حق ذلك الرجل وهذا ضعيف وهذا ضعيف لأن هذا الحديث محتمل والقاعدة أن الحديث المحتمل يرد للاحاديث الصريحة فالأحاديث الصريحة حديث جابر بالفاظه صريح وبين في مشروعية الركعتين حال الخطبة لا يحتمل فكيف يترك الصريح البين إلى المحتمل وهذا عكس الواجب من جهة النظر في الأدلة ولا يجوز أن يترك البين الواضح لدليل محتمل مع أنه لا دلاله فيه أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره في ثلاث جمع كما في الوئة النساء وإسنادها جيد ولو كان قصد عليه الصلاة والسلام هو الصدق عليه هو الصدق عليه وأمره بالصلاة لأجل أن يفطنوا له لم يأمره بالصلاة في المرة الثانية والمرة الثالثة فدل على أن الأمر بالصلاة هو المقصود لكن وافق أنه جاء بهيئة بذة فأمره أن يصلي لأن الصلاة مشروعه لمن دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين فأمرهم عليه الصلاه والسلام بأن يتصدقوا عليه لحاجته ثم الذين يقولون الذين يقولون إنه لا تشرع تحية المسجد والإمام يخطب واليخطب. نقول لهم هل تقولون بهذا الحديث هل تقولون به هم لا يقولون به لو قلنا لو دخل المسجد انسان محتاج والإمام يخطب هل يصلي ركعتين لأجل أن يفطن له ويتصدق عليه يقولوا لا لا يشرع فهذا في الحقيقة من التطفيف في الكيل في باب الأدلة كيف تحتجون بدليل أن دلالته ليست واضحة وأنتم عند التحقيق لا تقولون به لكن قالوا في مقام الرد وإلا فلو قيل لهم هل هذا يشرع؟ قلوا لا يشرع. إذا بطل استدلالهم به بهذا الحديث اصلا فلهذا كان الحديث بينا وواضح في هذه المسألة وهو مشروعية صلاه الركعتين. وهذا الرجل دخل المسجد هو سليك الغطفاني كما في الرواية عند مسلم أن سليكا دخل رضي الله عنه. فأمره وقال يصلي ركعتين وعند مسلم وليتجوز فيهما إذا يستفاد أن من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة فيصلي ركعتين لكن يخفف الركعتين, يخفف الركعتين وكذلك أيضا مما ينبه له أنه ورد في حديث عند الطبراني من حديث ابن عمر فيما يروى عنه عليه الصلاه والسلام أنه قال إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ من الصلاة وهذا الحديث لا يصح حديث باطل لان من روايه أيوب نهيك وهو متروك الرواية ولا يحل ترك الأخبار الصريحة لمثل هذا ولا يجوث حديث باطل لا باطل كذلك أيضا في رواية عند ابن حبان من رواية محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن مجاهد وساق الخبر لعله عن ابن عباس وفي قصة ذاك الرجل الذي دخل وأمره أن يصلي وقال النبي عليه الصلاة لا تعودن لمثل هذا لا تعودن لمثل هذا وهذا ليس فيه دليل على أنه لا تشرع الصلاة لأن الدلاله ليست واضحه ثم هذه الرواية من طريق محمد بن إسحاق وهو وإن صرح فإنه لا يحتمل منه مثل هذا لا يحتمل منه مثل هذا في مثل تفرد بهذه اللفظة التي لم يذكرها الائمه الحفاظ في الصحيحين ولا في أحدهما فمما يدل على شذوذها وعدم صحتها نعم وجاء أيضا ونبه رواية أخرى عند أحمد رحمه الله الحليم من روايه جابر من رواية جابر في الصحيحين وجاء عند أحمد عن جابر عن سليك عن سليك نبه الحفاظ أن هذا لا يصح ونبه البخاري على ذلك وأن الحديث من رواية جابر ليس من روايه جابر عن سليك صاحب القصة لكن لو ثبت فإن قوله عن سليك ليس من باب الرواية ليس من باب الرواية إنما المعنى عن قصة سليك عن قصة سليك وهذا يقع احيانا في بعض الأخبار ونبه عليه بعض الحفاظ من الحجر رحمه الله أنه ربما يروي خبرا فيه قصة لرجل فيقول عن فلان يعني عن قصة فلان وأن القصة وقعت له وأن القصة والحادثة وقعت له، فلو ثبتت هذه الرواية فهذا هو المرض وإلا فالحديث من الرواية جابر رضي الله عنه كما تقدم. نعم.